بِسمِ الللههِ الرَّحْمنَ الرَّحيم يس وَالقُرآن الحَكم إكَ لَ مِنَ الْمُرسَلينَ علىى صِاقِ مستُسْتَقِيم تَزلَ العزيزِ الرحيِيم للتُذِرَ قَوْمَ م أُذِرَأَبَ أُمْ فَهُم غافلون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 إذ أَرُسَلْننا إلَيْهِ مُسْنَيينِ فَكَذذَّبُهُماَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِث فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقالوا إِا إلَيكُمْ مُرسَلُون قالمَا أَنْتُم إِلَّا بَشَرٌُ مِسْلُونَ وَمَاأَزَل وَحْمَانُوا مِنْ شَيْ إِْ إن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تقيرنا بكم الا ان لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا 122-وأذكركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم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 إِن يُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السماء وَما كُنَّا مُنزِلِينَ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 فلم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون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 لِأكُلُ مِثَمَرِهِ وَمَا عَعملِلَتْهُ أيديهِْ أَفَلَا يَشكُون سُببحَلَ الذي خَلَقَ الْ الأزْواجَكُلهَا مَِّ تُ بِتُ الأررض مِما تُمْ بِتُ الْأَررضُ وَمنِنْ أَفُسِهِم لا يَعلَُون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 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك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 وَنَا تَأتيِيهِم مِنْ آيَةٍ مِن آياتِ رَبِّهِمْ إِللاا كانَوا عَنهَا مُعْرِضين وَإذَا قِيلَ لَهُْ أَم فِقُ مِماا رَزَقَكُمُ اللهَّهُم قَالَ الذيينَ كَفرَرُوا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 un mm -hmm. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعمون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني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 ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم